حتى تصل للثلث أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أو زد عليه حتى تبلغ الثلثين وبين القرآن إذا قرأته وتمهل في قراءته إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك أيها الرسول القرآن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 واصبر على ما يقوله المكذبون من الاستهزاء والسب واهجرهم هجرا لا اذية فيه وذرني والمكذبين اول النعمه ومهلهم قليلا ولا تهتم بشأن المكذبين اصحاب التمتع بملذات الدنيا واتركني واياهم وانتظرهم قليلا حتى ياتيهم اجلهم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 فطر به كان وعده مفعولا السماء متشققة من هوله كان وعد الله مفعولا لا محالة إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه الموعظة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 وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا